في شرح ونظم قواعد الفقهية الخمس القواعد الفقهية الخمس سبق أن بينا في الدروس الماضية تحت القاعدة الثالثة المشقات أو المشقة تجلب التيسير بينا أن أسباب تخفيفات الشرع في العبادات وغيرها سبعة لا تخرج عن هذه الأنواع السبعة وهي الصفر مع رخصه الثام... الثمانية أو التاسعة على مستدرك استدركه ابن الوكيل على الإمام النووي كما بينا المرضى مع رخصه الكثيرة وبينا النسيان بنوعيه النسيان بنوعيه في ترك مأمور أو فعل منهي في ترك مأمور أو فعل منهي مطلقاً ماذا نعني بقولنا مطلقا يعني سواء كان من باب الإطلاف فعل منهي فيه إطلاف أو فعل منهي ليس فيه إطلاف فالحكم في الجميع ليس في في ماذا عدم الإفساد وعدم الكفار والفدية كما ذكرنا أيضا السبب الخامس وهو الجهل بالحكم المسقط للإثم الجهل بالحكم المسقط للإثم. لأنه لا إثم مع الجهل لا إثم مع الجهل وقد بينا أن الجهل يقدر بقدره وليس الناس سواء في مسألة الجهل وذكرنا السبب السادس العسر وعموم البلوة العسر وعموم البلوة كما ذكرنا السابع وهو النقص النقص. هذه أسباب التخفيفات الشرعيه التي سبق ان ذكرنا بأن هذه الاسباب كلها تدخل فيها العبادات وتدخل فيها غيرها يدخل فيها غيرها وقد ذكرنا قاعده نعم ذكرنا العبادات والمعاملات طبعا ذكرنا قاعده مهمة جدا حيث قلنا قد تقرر في علم أصول الفقه قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لواحد, لواحد خطاب لماذا؟ لبقية الأمة على الصحيح ما لم يرد مخصص وبينا أيضا أن هذه القاعدة فيها نوع إجمال والإجمال عرفناه هو إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة على وجه يحتمل اموراً متعددة فاذا لابد من التفصيل والتفصيل أيضا بينناه بينناه وهو تعيين بعض تلك الاحتمالات أو تعيين كل الاحتمالات كل الاحتمالات وقد سبق ان بينا بان التفصيلات ماخوذة من ماذا من حديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم واخلا بن رافع إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أو فقد قبلت صلاتك فقد تمت صلاتك هذا خطاب لماذا لواحد ولكن هو خطاب لماذا لعموم الأمة فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه فهو خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص وما لم يرد النسخ فالأصل الإطلاق والأصل حتى يرد الدليل على التخصيص وحتى يرد الدليل على النسخ لأنه لا يصار إلى التخصيص إلا بالدليل كما أنه لا يصار إلى النسخ بالدليل وأما النسخ الذي يكون مبنيا على الاحتمالات الفاسدة لرد ولضحض النصوص فهذا النسخ باطل لا يلتفت اليه لكنه إذا ثبت فالعمل بالنسخ واجب والعمل بالمنسوخ حرام والعمل بالمنسوخ حرام وقد بينا هذا في ماذا بيننا هذا في درا في دراستنا لماذا لعلم أصول الفقه لعلم اصول الفقه كما بينا ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه لا يمكن أن يدخله نسخ تنبهوا لهذا الأخبار لا نسخ فيها الأخبار لا نسخ فيها أعيدها مرة ثالثة الأخبار لا نسخ فيها تدرون لماذا أعيدها أعيدها لأشياء لأنه يوجد في زماننا من يقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال جعلت للأرض مسجدا وتربتها تهورا فقالوا يدخلوا في الأرض المقبرة المقبرة فقالوا إذن هذا نسخ كل أحاديث التي ورد لعنة الله علي يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأحاديث أخرى, أخرى قالوا بأنها منسوخة وهذه أخبار الأخبار لا, لا يدخل فيها نسخ ثم أيضا هذا بطر للنصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المقبرة إلا المقبرة ومعلوم أنه إذا ورد دليل مطلق وورد ما يخصصه أو يقيده فالعمل بالماذا؟ بالمخصص والمقيد بالمخصص والمقيد وليس بالعام الغير المقيد ونترك المقيد أعطيكم مثال واحد دوزها فقط تفسحوا في المجالس أعطيكم مثال واحد لو مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ثم ورد ما يخالف هذا القول ومعلوم في النصوص معلوم في النصوص لهذا إذا, إذا سأل سائل العالمة فما ينبغي أن يقول أعطيني الدليل إلا إذا كان من أهل العلم أما أن يقول أعطيني الدليل, الدليل تعتريه أشياء وتعتريه أحكام أن تبحث عن الحكم مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عليه اهله وقال ايضا من مات وعليه الصيام صام عليه ورثته ورثته ومن مات وعليه الصيام صام عليه وليه ومن مات يعني حديث كثيرة هذه كلها مطلقة لكن ورد حديث مقيد من مات وعليه الصيام نظري من مات وعليه الصيام نظري خذوا مثلا مسألة البول قائما مسألة البول قائما هناك من يرد حتى إن بعضهم بالغ في الرد على من يرد فقال من رد أحاديث البول قائما فبول في وجهه هذه في نوع مبالغة ولكن الصحيح أن يقال على أن, على أن الأحاديث واردة في الوجهين وهناك يمكن أن نعمل بالدليلين فلذلك حتى لا أبعد نجاح هذه المسألة تتعلق بأصول الفقه العلماء يقولون في علم أصول الفقه إذا خاطب, خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شخصاً واحدا فهو خطاباً لماذا؟ لكل الأمة. لكل الأمة والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السنب وهذه قاعدة أيضاً رأى ليست مطلقة مقيدة بقيود ثلاثة ولعلنا إن شاء الله نخصص لها جلسة خاصة يعني الوالد على سبب خاص هل يعمم الصحيح أنه يعمم إلا إذا كان هناك قيد أو هناك تخصيص هناك مخصص وتعلمون أن الكلام دائما عندما يقيد الحكم ينصب عليه ودائما أقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي والحكم عند علماء. وصول الفقه دائما أقول لكم هذا على كل عندنا هذه القاعدة توسعت فيها لهذه المسألة التي تثار الآن مسألة الصلاة في المقبرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصل إلى القبور وقال أيضا لا تصل على القبور فلا يجوز أبدا بل الصحيح أن الصلاة باطلة بل الصحيح أن الصلاة باطلة وإلا فكيف يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالأولياء والصالحين بالأولياء والصالحين ثم ايضا قلنا بأن تخفيفات الشرع ستة أنواع تخفيفات الشرع ستة أنواع سبق أن فصلنا فيها الكلام إما تخفيف إسقاط أو تخفيف تنقيص أو تخفيف إبدال أو تخفيف تقديم أو تخفيف تأخير تكلمنا عن هذا أو نتكلم عليه, نعم. عليه. أو تخفيف تأخير أو تخفيف ترخيص هو تخفيف ترغيص إذن التخفيفات الشرعية نقول إنها ستة أو إنها نقول انها سبعة على من زاد قسما سابعة وزاد ماذا؟ تخفيف تغيير تخفيف تغيير إيش معناه تخفيف تغيير؟ هذا لم ننتكلم عنه ولكن إن شاء الله في الدورة الثانية لعلنا ننتكلم عنه ننتكلم على هذا النوع هذا تخفيف إسقاط معروف تخفيف تنقص أو نقص معروف تخفيف إبدال معروف تخفيف تقديم معروف تخفيف تأخير معروف تخفيف ترخيص معروف تخفيف تغيير � Crymah تخفيف تغيير نغير صفة الصلاة الصلاة معروفة بأركانها وركوعها وقيامها وبطمئنانها وبسجودها وبجنوسها وإلى غير ذلك لكن عند الخوف عند القتال إنما هو التكبير والإشارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التكبير والإشارة إذن هذا ماذا نقول فيه تغيير ماذا تخفيف تغيير تخفيف تغيير هذا باختصار وملخص ما سبق في الدروس السابقة ولسيما ما يتعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة ماذا المشقة تجلب التسير والتلخيص قصدت به ماذا قصدت به أن أخبر الإخوة يعني ما فاتهم من الدرس وأن أبين لهم ملخص الدرس وعندنا قاعدة كان دائما يقولها أحد شيخنا وهي قاعدة مهمة وهي قاعدة مهمة وهي في الحقيقة قاعدة فيها فيها المحافظة على الفهم يقولون من علامة الفهم المحافظة على الموضوع من علامة الفهم المحافظة على الموضوع حتى إذا وقع الاستطراد كما سبقا قلنا اليوم في الصباح في علم النحو قلنا الاستطراد ذكر الشئ في غير محله لمناسبة أو تقييد فالاستطراد في بعض الأحيان قد يكون مرغوبا فيه وقد يكون مشروعا ومطلوبا حتى يفهم الطالب وإلا كيف تنمو مداركه مداركه العلمية إذا لم يكن هناك استطراد وإذا لم يكن هناك الشيء بالشيء يذكر وإذا لم تكن هناك قواعد لأنها لربما قواعد مدفونة في خضم أمات الكتب أمات الكتب وفي وربما أما في بناتها وأخواتها وأماتها وخالتها قد يجنيها طالب صغير لكن قد تكون في أمات الكتب يعني تطلق على ما لا عقل له الأمات ويقال لها أمات الكتب أمات الكتب كما يقال لها أمهات الكتب فأمات الكتب أو أمهات الكتب قد تكون فيها فوائد مدفونة فإذا لم نذكر مثل هذه الفوائد فما يمكن أن نحصل العلوم التأصيلية فلا بد إذن لكن اليوم عندنا الدرس يتعلق بالمشاق المشاق هذه المشاقة التي تقتضي ماذا؟ تقتضي التخفيف المشقة في العبادة المشقة في العبادة تقتضي التخفيف لأن معلوم لابد أن نقول هذا بين يدي المشاقة لابد أن نقول بأن الحكم الشرعية بأن الحكم الشرعية أفق، استيقظ أن الحكم الشرعية من حيث هو ينقسم إلى قسمين لا أعني به الحكم التكليفي والحكم الشرعي لا الحكم الشرعي من حيث هو ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين ولا بد من تحصيل القسمين من تحصيل القسمين رخصة وعزيمة رخصة وعزيمة ولكل قسم من القسمين تعريف يخصه ويضبطه ويقيده فالتعريف كما قلنا تضبط الشيء والتعريفات كما سبق اليوم في الصباح التعريفات ينبغي أن تكون جامعة مانعة أن تكون جامعة مانعة وقد بينا معنا جامعة مانعة إذن الحكم الشرعي ينقسم إلى ماذا؟ إلى رخصة وعزمة ما هي الرخصة يا ترى؟ وما هي العزمة يا ترى؟ وهنا قد نعرف الشيء كما قلنا لأن التعريفات التعريف إما أن يكون بالحقيقة أو بالضد, أو بالضد أو قد يكون بالنوعي أو بالمثال أو بالمثال فنقول هنا بالضردية قد يقول لك قائل أنت تقول بأن الشرع أو أحكام الشرع لا تخرج من ماذا؟ من رخصة وعزيمة وكما تعمل بالعزيمة ينبغي أن تعمل بالرخصة ينبغي لا تتأثث وينبغي أن لا تترك الرخصة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر و حديث ضعيف و إن حسنه الترمذي في شعبه قال من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامه فلو صح هذا الحديث لكان الوعيد شديدا ولكن الصحيح الحديث لا يصح الحديث لا يصح, الحديث لا يصح فالشاهد عندنا أن الرخصة كالعزيمة أن الرخصة كالعزيمة ولكن الأخذ بالعزائم أفضل وأعظم لماذا؟ ولهذا هناك رسل يسمون رسل أولي العزم أولي العزم لأنهم أخذوا بالأقوى ولذلك عذبوا أكثر من غيرهم من الرسل هذا موسى عليه السلام من هم أولي العزم؟ من يذكر لي أولي العزم؟ <سؤال> ابراهيم عليه السلام وقد أوذي في زوجته وأوذي في ولده وأوذي في نفسه وأوذي... وألقي في النار وفي عرض زوجته وفي ولدي من ابراهيم سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا عيسى محمد صلى الله عليه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي... نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين هذا في الآية هؤلاء يسمون الرسل والعزم الذين أخذوا بعزائم الأمور بعزائم الأمور بالأحكام التي لم تتغير بالأحكام التي لم تتغير ولذلك لما سئل الإمام أحمد قال يا أحمد السلطان يعذبنا ويقول لنا قولوا كذا وكذا هل ناخذ بالرخصة أم بالعزيمة فقال خذوا بالرخصة والعزيمة فتعجب السائل خذ به امامعا كيف ياخذ به امامعا قال ان كنت على مذهب الاماء مذهب بلال فخذ بالعزيمة وان كنت على مذهب عمار فخذ بماذا بالرخصه مع انه هو اخذ بماذا اخذ بالعزيمه اخذ بالعزيمه ولذلك نصر الله الإسلام بابي بكر يوم الرده والامام وبالامام احمد يوم الفتنه يوم الفتنه بالصبر وماذا واليقين تنال الإمامة في الدين والدليل على ذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين هكذا طيب هذه المسائل سبقت لكم أولا تست يعني تستحضرونها هذا الذي ينبغي فالمهم الشاهد عندنا أن الإمامة أحمد قال يأخذ بالرخصة ويأخذ بالعزيمة من استطاع أن يأخذ بالعزيمة فالعزيمة أفضل وسيأتينا إن شاء الله إذا ضاق الشيء اتسع إذا ضاق الشيء وإذا ضاق الأمر اتسع وعكسه إذا اتسع الأمر ضاقه ضاق. طبعا هذه كلها قواعد ستأتي إن شاء الله فلا يمكن أن يكون الطالب فقيها ملما بالفقه وبتنبيهات الفقهاء إذا لم يكن ضابطا لقواعد لقواعد الفقهية فلابد من ضبط القواعد الفقهية وحفظها وإتقانها وضبطها وتعريفاتها وأحكامها وشروطها لا بد منها إذا شاء أن يترعر إذا شاء أن يترعر ولذلك قلنا الحكم الشرعي من حيث هو إلا كم ينقسم؟ الى قسمين شنو هو القسم الاول الرخصه شنو هو القسم الثاني اذا قل اولا العزيمه ثم الرخصه ابدا بالعزيمه لان العزيمه هي الاول العزيمه ثم الرخصه طيب الرخصه ما هي ما هي الرخصه وما هي العزيمه ابدا اولا بالرخصه ابدا بتعريف الرخصة. هي الرخصه ما معنى الرخصه طيب علمنا ان هناك رخصه هناك عزيمه الرخصه أو قل هو هي أو هو خذوا هذه قاعدة أيضا أن الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان كما سبقا بينا في الدروس السابقة قلنا عندنا الرخصة هي أو هو الحكم المتغير والمنتقل من الصعوبة إلى ماذا؟ إلى السهولة ما هي الرخصة؟ الحكم المتغير والمنتقل. من الصعوبة. من الصعوبة إلى السهولة الآن إفهموا التعريف ثم نذكر أمثلتها نذكر أمثلتها الحكم المتغير من ماذا المنتقل والمتغير الصعوبة. إلى ماذا من الصعوبة إلى السهولة وضد هذا يسمى ماذا, ضده ماذا يسمى, يسمى عزينا إذن هنا التعريف بماذا؟ التعريف بالضد التعريف بالضد إذن إن قيل لك ما هو تعريف العزيمة قل له هو تعريف الرخصة ولكن بالضد ايش معنى هذا بالضد العزيمة هو الحكم المتنقل أو المنتقل عفوا الحكم المنتقل من السهولة إلى الصعوبة انendesت كيف الحكم المنتقل من السهولة إلى الصعوبة يسمى ماذا يسمى عازمة او رخصة عازمة عازمة وللعزم ولكن المنتقل من الصعوبة إلى السهولة ماذا يسمى؟ يسمى رخصة, يسمى رخصة. هل فإنت هل؟ إذا انتقل من الصعوبة إلى الرخصة ماذا يسمى إلى السهولة؟ رخصة وإذا انتقل من الصعوبة إلى من السهولة إلى ماذا؟ إلى الصعوبة ماذا يسمى؟ عزيمة مفهوم؟ طيب إذن هذه الرخصة وهذه العزيمة هذه الأزيمة فالشرع الله كله قائم على ماذا على رخصة وعزيمة على رخصة وعزيمة لا يخرج بيتاتا فالحكم إن تغير من الصعوبة العزيمة ماذا يقال, له؟ يقال له رخصة وإن تغير من السهولة إلى الصعوبة ماذا يقال له, يقال له عزيمة فماذا فزيل وأزيد بيانا أم الفهم الحمد لله وصل طيب المثال نذكر المثال ما أظن بعد هذا البيان من بيان بعد هذا البيان من بيان طيب الانتقال, الانتقال أو التغير من السهولة أو من الصعوبة إلى السهولة من الصعوبة إلى السهولة ماذا يسمى هذا يسمى رخصة كجواز الإقالة في الطعام قبل قبض الطعام أقاله طب لا قبض الطعام باعوا الطعام لكن قبل قبضه اقاله هذا في رخصه ولا ما في رخصة؟, رخصه الانتقال من الوضوء الى التيمم هذا ماذا يسمى يسمى رخصه هذا عند فقد الماء او عند, أو عند المرض فصل لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهاره تيمم تيمما إذن هذا الانتقال ولذلك العلماء اختلفوا هل التيمم رخصة أم عزيمة من العلماء من قال هي عزيمة ومن العلماء من قال رخصة والصحيح أن الانتقال من الوضوع إلى, إلى تيمم ماذا هو رخصة رخصة وليس عزيمة وليس عزيمة والانتقال من الفطر من الصيام إلى الفطر في السفر ماذا يسمى رخصة رخصة رخصة والانتقال من الصيام الى الفطر في ماذا يسمى؟ من الصيام الى الفطر ماذا يسمى؟ رخصة. رخصة. من الصيام الى الفطر ماشي من الفطر للصيام يسمى رخصة. يسمى رخصة طيب هذه الامثله كلها في ماذا؟ تسمى رخصة وغيرها يسمى ماذا؟ عزيمه, عزيمة. يعني ال الوضوء هذا اخذ بالعزيمه هذا الاخذ بالعزيمه قال أقلني أقالك الله قال لا قال لا أخذ بعزيمة أخذ بعزيمة طيب عند التيمم كذلك قال له توضى قال له توضى فتوضى ولم يقع له شيء بقي, بقي في العزيمة وكما يقول الفقهاء عزيمة كحرمة لاصطياد للمحرم الصيد, الصيد مباح أو لا الصيد مباح لكن هذا مباح لكن انتقل من ماذا انتقل من, انتقل انتقل من ماذا من, من السهولة إلى الصعوبة اذن هذا كيف يكون عزيمة هذا يسمى عزيمة هذا يسمى عزيمة يسمى عزيمة فاذا هذا هو ضابط الرخصة والعزيمة فاذا انتقل من السهولة إلى الصعوبة من السهولة إلى الصعوبة فهي ماذا؟ عزيمة وإذا انتقل من العكس ماذا يسمى؟ من, السهو من السهولة إلى الصعوبة عزيمة ومن الصعوبة إلى السهولة رخصة والأمثلة كما قلنا فهمنا الآن هذا؟ أمثلتها كثيرة حتى لا نبقى هنا ولا نخرج من هذه القاعدة وإلا لو شئنا أن نذكر الأمثلة لا في التيمم ولا في الفطر ولا في الصيام ولا في الصفر ولا سنبقى هنا دون أن نخرج من ماذا؟ دون أن نخرج من هذه القاعدة الثالثة فهمنا هذا الآن الآن إذا فهمنا هذا التقسيم ننتقل إلى تقسيم المشاق تقسيم المشاق المشاق من حيث هي أيضا تنقسم إلى قسمين المشاق عند الفقهاء من حيث هي تنقسم الى قسمين من حيث هي مشقه لا يمكن ان تنفك عن العباده باتا غالبا او غالبا قل أو غالباً. مشقة لا يمكن أن تنفك عن انها العباده لا يمكن ان تنفك عنها العبادة هذا في الغالب طبعا هذا في الغالب هذه مشقه في الغالب لا تنفك عن العباده ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في دية طعام مساكن يطيقوا وقد غلط من قال وعلى الذين لا يطيقونه قالوا بأن هناك قراءة وهذه قراءة لا تصح هذه قراءة باطلة ولأن القراءة الضعيفة يمكن والشاذة يمكن أن تكون تفسيرا هذه القراءة لا يمكن أن تكون حتى تفسير لأنها لا تصح قراءة باطلة فإذن لأنهم لو عرفوا أن المشاق في العبادات المشاق في العبادات على قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادات أبدا أنت تريد أن تتوضى ولسيما الآن الآن, الآن الآن في فصلنا نحن الآن يوجد البرد ليس كذلك؟ بلى أليس, أليس كذلك؟ بلى فإذن يوجد برد إذن تتوضى تتوضى إذن حصل البرد ولذلك في هذه في هذه المرحلة ينبغي أن يسبغ الإنس الوضوء إسباغ الوضوء إيش معنى الإسباء؟ ما معنى الإسباء؟ الإتقان والإكمال والإتمان أسبغ الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ويقال ايضا اسباغ الوضوء على على المكاره معنى اتقانه واتمامه واكماله بانواعه الخمس بانواع الخمس انتم تعلمون ان الفقهاء ولا سيما يقولون الوضوء ينقسم الى الى خمسه اقسام تعرفون هذه الاقسام إذا كنتم تعرفون الاقسام نمر إلى غيرها إذا كنتم لا تعرفون هذه الاقسام نمر عليها مرور الكرام ان شاء الله طيب اذا الأحناف قالوا إذا سجلوها قالوا الوضوء على خمسة أقساء أو أنواع الوضوء خمسة أنواع الوضوء خمسة هذا عند الأحناف قسموا أنواع الوضوء أو قسموا الوضوء إلى خمسة أنواع الوضوء الأول عندهم الفرض الفرض الوضوء الأول الفرض لمن هذا؟ للمحدث للمحدث الوضوء الأول الفرض قسموا الوضوء إلى خمسة أقسام الأول ما هو الفرض الفرض لمن للمحدث إذا أراد القيام للصلاة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة هل كل من قام إلى الصلاة يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى وضوء إذن كيف الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والفؤونة دخلت على الحكم ومعلوم أن الفاء الفاء تدخل على الحكم يقول الله عز وجل والسارق والسارقة زيد. فقطع الزانية والزاني فجلد. ويقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا ولوا ويقول أيضا في آية أخرى هي هذه الآية اللي نحن فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا إذن الفاء هنا دخلت على ماذا دخلت على الحكم هل كل من أراد القيام قال بعض المفسرين هذه الآية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لأن النبي في أول الإسلام كان يتوضأ لماذا لكل صلاة ولذلك المالكي عندما قالوا وصل فرض واحدا وانتصل جنازة أو سنة بها يحل أخذوا بهذا, أخذوا بهذا وقالوا أيضا بأن, بأن التيمون فرع وليس, وليس ماذا أصل قالوا فرع وقالوا بأن الفرع لا يقوى, لا يقوى قوة الأصل وهذا غير صحيح مع أنهم ناقضوا أنفسهم كما أقول لكم دائما قالوا ناقضوا مثل الوضع ومثل الشيء ينبغي أن يكون مثله وليس مثل الشيء غيره وليس مثل الشيء غيره ثم أيضا قال إذا قمتم قالوا هذا كان في أوله والصحيح أن العلماء قالوا مثل هذه المسائل لا من تقدير الإرادة وإلا كنا كنا ظاهرية كالإمام بن حزم رحمه الله الإمام بن حزم تدري ماذا يقول يقول قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من وطبعا يقول لك هو يقف مع ظاهر الآيات والنصوص فإذا قرأت فعل ما هذا قرأت عندما تفرغ من القراءة آنذاك استعذ بالله فإذا قرأت من القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تفرغ من القراءة ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه ظاهرية والصحيح يقال فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال أيضا الحق سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا أردتم قيام إلى الصلاة وأنتم محدثون إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو إذا قمتم إلى الصلاة بدليل النصوص الآتية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم نائمون النوم الثقيل على من يرى الفرق بين النوم الثقيل والخفيف وأنتم نائمون فإذن، آنذاك، توضعوا فإذن هذا الأول يسمى عندهم ماذا؟ الوضوء الفرض وضوء الفرض هذا في ماذا سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة سواء كان الفرض كاملا او ناقصا أو كان الفرض أو, أو قل الصلاة ذات اركان أو خالية من الاركان إيش هذا؟ هل هناك صلاة خالية من الاركان هل هناك صلاة خالية من الاركان لا يمكن نعم الجواب هناك صلاة خالية من الاركان وهي صلاة الجنازة osionfish ولذلك الملكية يقول لأنها خالية من الأركان ما فيها شيئ حتى الفاتحة الملكية لا يرون الفاتحة مع أن في صحة البقارقة قرأت الفاتحة لكن الملكية لا يرون قرأت الفاتحة في ماذا؟ في صلاة الجنازة ولهذا عندهم قول عندهم قول افهموا هذا جيدا عندهم قول على أنها إذا كانت خالية من الأركان قالوا إذا كانت خالية من الأركان فينبغي أن تكون خالية من الشروط من باب أولى وأحرى واخل إذا كانت خاليه من الأركان فينبغي ان تكون ماذا ايضا خاليه من الشروط لان من الاقوى الركن من الشرط الاقوى هو الركن اذا فشرط كذلك اذا ما هي خاليه من الأركان صلاه الجنازه خاليه من الاركان اذا كذلك ما ينبغي أن يكون هناك شرط والطهارة شرط في صحة الصلاه فلذلك عندهم قول في بداية المجتهد لابن رشد قالوا يعني صلاه الجنازه فيها قولان منهم من قال يصليها بدون طهارة منهم من قال يصليها بدون طهارة ودليلهم على ذلك ذكروا أثر ضعيفا ودليلهم على ذلك بأن هذه الصلاة خالية من الأركان ما فيها لا ركوع ولا رفع من ركوع ولا السجود ولا ولا ما فماذا خالية من ركوع قالوا مثلها مثل سجود التلاوة سجود التلاوة لا يشترط له استقبال القبلة ولا يشترط له الطهارة خلاف للمالكية خلاف للمالكية سجد الشكر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بعض الصحابة فسجد شكر لله بشر علي فسجد شكر لله وبشر العباد فسجد شكر لله إذن وكان هذا معروف عند السلف عندما يخبر بشيء يسجد شكر لله تعالى يسجد شكر لله وهل ينتظر حتى يتوضى يفوته ماذا يفوته شكر الله يفوته شكر الله فلذلك قالوا سجود الشكر لله تعالى الإنسان أخبر بأنه نجح في الامتحانات نجح في الامتحانات فسجد شكرا لله هل يحتاج يقول تعالى انتظر دقيقة حتى أذى بالنظام حتى أذى بالوضوء لا تكون الفرحة قد زالت لا. كذلك سجود التلاوة يعني هو على غير طهارة المقرأ قرأ ثم سجد والنبي صاصم كان جالس وآحد المقرأ يقرأ فلما وصل إلى السجدة لم يسجد ولم يسجد النبي صاصم فقال أنت إمامنا لو سجدت لسجدنا أو كما قال لو سجدت لسجدنا فالشاهد عندنا أن الص لا إذا كانت خالية من الأركان لا تحتاج إلى ماذا لا تحتاج إلى طهارة لأنها خالية من الأركان وقالوا إذا كانت خالية من الأركان ينبغي أن تكون خالية من ماذا أيضا خالية من الشروط. وطبعا تعرفون الفرق ذكرنا الفرق يعني الفرق بين ماذا بين الركن والشرط بين الركن والشرط قلنا الشرط الركن يكون داخلا في ماهيه الشيء وفي ذاته وفي حقيقة الشيء مثلا الركوع داخل في الصلاه داخل في الصلاه السجود داخل في داخل في الصلاه فات الفاتحه داخل في الصلاه داخل في الصلاة في الرد على المالكيه الذين لا يرون قراءه فتح الفاتحه طبعا نرجع الى ماذا نرجع الى مساله الشرط الشرط ان باغي يكون ماذا خارجا عن ماهيه الشيء خارجا عن ماهيه الشيء فقال العلماء ماذا, ن... ماذا تقولون في ماذا في استقبال القبلة استقبال القبلة داخل في الصلاة وهو شرط داخل ولما هو داخل داخل في ما الشيء فقال أنهم يريدون شيئا زائدا حركات كالركوع وكالسجود أما استقبال القبلة ليس فيه ذلك ليس فيه ذلك فهمت كيف لا يجتمع فيه الحركات والسكو... والسكنات والاطمئنان مفهوم؟ إذن فقالوا إذن على هذا والصحيح أن نقول صلاة الجنازة لا بد فيها من ماذا؟ من الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائز كلها بطهارة كما هو معلوم في دواون السنة وهذا عبد الله بن عمر حديث بإسناد صحيح وعبد عمر كان ممن يقتبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل المندوبات المستحبات حتى إن وراء النبي صلى الله عليه وسلم فتح زر آه هذا عنق ثوبه فتركوا هكذا مفتوح لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مرة إلى مكان يقضي في حاجته فكان عبد الله بن عمر إذا مر من هناك يقف هناك ويذهب إلى المكان الذي ذهب إلى رسول الله حتى ولو لم يقضي حاجته يفعل كأنه يقضي حاجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة أخرى معروفة في أصول الفقه هذه مسألة أخرى هل, هو هل هي مستحبة أم لا في المسائل الاستحبابية مسائل المهم الشاهد عندنا أين عندنا الشاهدنا الشاهد وين هنا في مسائل ماذا لماذا ذكرنا هذه المسألة لا لكن لماذا ذكرنا هذا خاليا من الأركان قل نبي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اركزوا معي عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه توضأ لما توضأ أتى بأركان الوضوء كلها إلا المسعى الخفاين ما مسعى الخفاين وذهب إلى السوق وهذا في الرضع المالكي الذين قالوا ماذا قال؟ قالوا من فراء الوضوء الفور الفور أن يفعل الوضوء دفعة واحدة حتى إنهم عندهم تفصيل ذكروا فرضه بطول يفعله فقط في القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلة ومن ذكر سنة ويفعلها لما حضر حتى قالوا يعني ما هي أو ما هو الضابط الذي يميز فيه الطول من القرب وهل ما ينطبق على الشاب ينطبق على الرجل الكبير لأن هناك رجل كبير ربما الماء يبقى في يده ثلاثة أيام وربما يوم كامل وهو لأنه الحرارة لم تبقى في جسمه رجل كبير في السن فإذن قالوا لا بد من ضابط فالمهم الشاهد عندنا أنهم قالوا الفور أن يفعل الوضوء دفعة واحدة وهذا من فرائض الوضوء ألم يقولوا في فرائض الوضوء السبع وهي دلك وفور نية في بدئه وليل يرفع حادث أو مفترض أو, أو استباحة لممنوع عارض فذكروا ماذا ولين في أول الأمر فرائض الوضوء السبع وهي دلك وفور دلك وفور إذن ذكروا الفور من ماذا؟ من فرائد الوضو وهذا عبد الله بن عمر يذهب من بيته إلى السوق مسافة طويلة ثم تحضر الجنازة هذا هو الشهد تحضر الجنازة فيذهب إلى الإناء أو يقول لأهل لعبده قدم للإناء فيقدم له الإناء ويمسع على ماذا؟ يمسع على رجليه ويصلي على الجنازة ويصلي على الجنازة وإذن هذا في ماذا؟ فيه مسألتين عظيمتين للرد على المالكية مسألة الفور على الصحيح ليست هي من الفرائض المسألة الثانية ما هي؟ الوضوء لصلاة الجنازة الوضوء لصلاة الجنازة يبقى المسألة في العبادة العصف في العبادة التوقف والبطلن حتى يرد الدليل فهناك أدلة ولسيما حتى ولو لم نجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلع الجنائز دائما بطارة دائم بطار حتى ولو لم نجد ووجدنا الصحابة فعله فنقول هذا الفعل الذي فعله هذا الصحابي ما يمكن أن يفعله على اجتهاد عن اجتهاد بل لا بد أن يكون قد سمع او هذا المسائل تحتاج إلى دليل ولربما رأى النبي يصنفعل ذلك أو سمع منه شيئا من ذلك ماذا؟ طيب يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا النوافل النوافل كلها بالطهار ولهذا النبي يصنف كان إذا توضع يصلي ركعتي الوضوء ويصلي أيضا يعني النوافل يتوضع ويصلي به النوافل هذه أدلة كثيرة حتى إنه قال البلال سبقتني إلى الجنة بماذا فأخبره أنه كلما توضى أن يصلي ركعتين فقال بذلك سبقت فلزم أو كما قال فالشاهد عندنا أن الوضوء للفريضة وللنافلة وأيضا حتى للصلاة الخالية من الأركان لكن يبقى مسألة سجود الشكر وسجود التلاوة يبقى على الإطلاق بقية مسألة أخرى يذكرها الأحناف في الفرض. يذكرها الأحناف في الفرد مسألة, مسألة لمس القرآن مس القرآن مس القرآن وستأتين الأدلة التي ذكروا لكن نذكر اول مسألة القرآن قال الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهر وهذا النص صحيح نص صحيح ولكن فهم قبيح نص صحيح والفهم قبيح ولذلك كتبت أنا كتابا بعنوان إعلام الخائد بجواز مس المصحف للجنبي والحائد وبينت فيه أن البراءة الأصلية وأفتى بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأفتبه هذا ابن حزم قبله وأفتبه الظاهرية وأفتبه الشيخ الحويني حافظه الله تعالى وأفتبه أيضا مصطفى العدوي وأفتبه الأئمة يعني من أهل الحديث الذين لهم عناية بعلم الحديث والكل يفتي بماذا بالجواز لأن النصوص التي وردت لا تصح أبداً لا تصح أبداً كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة أو سوى الجنابة وقال دعا علي يعني قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإنان فتوضى وقال يعني إلا إذا كان على يمسك القرآن إلا إذا كان كذا هذه أحاديث كلها لا تصح ولذلك ترجعون إلى هذا الكتاب الذي كتبت إعلام الخائر فقد ذكرت هناك الأحاديث التي وردت كلها ثم ذكرت أيضا بأن الأصل براءة الأصلية البراءة الأصلية فإذن لا يمكن أن نخرج من البراء الأصلية إلا بنص ولا نصهنا ثم ذكرت أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كان يكتب إلى الملوك إلى كسرى إلى هراقل ها؟ يعني إلى النجاش إلى هراقل إلى كسرى إلى, إلى ملوك المشركين وإلى أهل الكتاب يكتب لهم في القرآن ويا أهل الكتاب أو يا أهل, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأن لا نعود الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلم يقول ابن حازم هل هذا كلام الله قال ان قالوا ليس بكلام الله نقول لهم كفرتم نقول لهم كفرتم إن قال هو كلام الله نقول لهم وفلماذا أبحت للكافر أن يقرأه هذه الآية الطويلة التي تساوي ثمن من القرآن ثمن من حزب القرآن فإذا قالوا, قال إذا قالوا بأنه يجوز له أن يقرأ آية أو بعض آية قال نقول لهم آية مدهة متين آية كيف يقرأوا منها بعض آية مدهة ويقف؟, مدهة ويقف قال طيب نقول لهم ما هي الآية التي يقرأها هل آية الدين أم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم أما لا إكره في الدين ليست من الآية لا إكره في الدين وحده. فإذن هذه آية كبيرة أو آية الدين وهي تساوي الثمن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفي أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان من, من ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى آخر الأيام فقال هذه آية قال سبحان الله كيف أبحتم لأنفسكم أن تجعلوا هذا أن تجعلوا هذا مباحا مباحا قراءته وهذا ممنوعا قراءته آه قراءته إذن ينبغي فتقديس البعض كتقديس الكل تقديس البعض ثم قال أيضا قلتم بأنها تمسك المرأة المصحف بعودة أو تمسكوا هذه من المسائل الثقية ثم منه من قال تمسك المرأة إذا كانت حائضا تمسك كذا وتقرأ بعض آية وتقرأ وردها وإذا تخشى على القرآن أن ينسى تقرأه دون أن تمسى أو تأخذه بعلاقته أو كلا يعني سبحان الله سبحان الله الإنسان عندما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضيع يضيع بين أقوال الفقه يضيع بين أقوال الفقه وإلا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو على غير طهر كان يخرج من المرحاض ويذكر الله وتقول عائشة رضي الله عنه كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عباسه وحبر الأمة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم والفقه ماذا كان يفعل؟ يقرأ سورة البقرة وهو على جنابه يقرأوا صورة البقر وكان أيضا الصحابة يقرؤون ويردهم بل أكثر من هذا أعظم وأفضل وأرقى طباع للمصحف طباعة النصارى للمصحف يتبعون النصارى هم من يتبع المصحف لا حب في القرآن ولكن حب في المال والدنيا حب في المال ولا يستطيعون أن يغيروا فيه شيئا لأن الله هو الذي تكفل بحفظه ما عدا باقي الكتب فقد وكل أو أوكل حفظ, حفظ كتبهم إلى علمائهم قال بما استحفظوا من كتاب الله بينما قال في كلام الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من الذي يطبع القرآن الآن؟ النصارى في أوروبا يطبعون نسخا رائعا اكتبعا راقيا بل أكثر من ذلك كان سعيد بن جبيري يقول إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف نصرانيا وكان أيضا كان إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف مجوسيا كلف مجوسيا عباد الله إنما المشركون نجس نجس ومع ذلك كان يكتب المصحف والنبي عليه الصلاة والسلام كما في قال لي افعلي كل, كل من ألفاظ العموم الله كل شيء إلا الصلاة افعلي كل شيء غير أن لا تطفي بالبيت افعلي كل شيء ادخل للمججد استمعي للدروس اقرأي في في الكتاب افعلي أي شيء الكل من ألفاظ العمور حتى ان سعيد بن جبير سأله سائل وكذلك سعد المسيب قال أرأيت أيقرأ الجنوب القرآن قال ويلك هو في صدره فكيف لا يقرأه رجل خرج من ماذا خرج من المرحاض وفي رواية عمر أيضا عمر خرج من المرحاض وقال له أحد الحاضرين يا أمير المؤمن وكان في مجلس دراسة يا أمير المؤمن هل لا توضعت وفي رواية فيها ضعف هل اغتسلت في رواية هل لا اغتسلت ورواية الصحيحة هل لا لعلنا نسألك عن آية من كتاب الله قال من أفتاك بهذا أموسيلمة الكذاب من أفتاك بهذا أموسيلمة الكذاب إذن أدلة نصوص قاطعة ثم أيضا يقولون لا يمسه إلا المتهرون يا سبحان الله ما هذا الجه لا الله قال هل قال لا يمسه قال لا يمسه قال لا يمسه لم يقل لا يمسه واحنا قلنا هذا خبر ولا هذا نهي نهي ولا خبر اذا قلنا هو نهي الله ينهى عن شيء فما ينبغي ان يفعل واذا قلنا بانه بانه خبر اخبر الله ما ينبغي ان تتعطل ما ينبغي ان تتعطل كيف الله يخبر ان القران ما يمكن ان يمسه مشرك والآن من الذي يطبعه إذن أخبار الله تتعطل لا تتعطل أخبار الله يقع فيها النسخ لا يقع فيها النسخ إذن ما هذا ثم الله عز وجل هل قال لا يمسه إلا المتطهرون ولا المطهرون المطهر هل هناك من يقول بأنه هو مطهر من عند الله هل أنتم مطهرون من عند الله لا أبدا المطهر هم الملائكة مطهر مطهرون الملائكه مطهرون ثم يقراوا الايه قبل هذه في كتاب مكنون هل الكتاب المكنون القران ولا اللوح المحفوظ على اللوح المحفوظ على ثم عندي ادله كثيره ذكرتها في الكتاب يعني اعلام الخائف لعل هو موجود هناك اعلام الخائف بجواز مس المصحف للجنبي والحائط ذكرت فيه هذا ذكرت فيه ادله كثيرة وقد طبعته وساعيد طبعه ان شاء الله تعالى هناك اقوال للفقهاء ذكرتها من باب الأمان العلمية لكنها سبحان الله لا تسوي شيئا أقوال لا تسوي شيئا طارت أن يقولون كذا وطارت أن يقولون كذا وطارت أن يقولون كذا وفي الأخير يتيهون بين الأقوال لماذا أنا استطردت في هذا لأبين للناس إن كثير من الناس إذا قلت له بأنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض يستعظم الأمر يستعظم الأمر فنقول للأصل في هذه الأشياء يا أخي. البراء الأصلية هذا الشيخ الألباني رحمه الله عنده في الفتاوى الإماراتية أو المدنية عنده يعني فتوى طويلة ثم عنده أيضاً فتوى أخرى وهذا أبو إسحاق الحويني في اختلاف العلماء عنده شريط كبير وعنده نقاش مع أحد طلبة العلم فأفحمه الشيخ الحويني كعادته في المناظرات فهو كبش النطاح عافاه الله وشفاه وكذلك مصطفى العدوي وهو أيضاً علماء الحديث يعني كلهم بيّنوا أن ثم الأحاديث الواردة كلها لا تصح طيب قد يقل قائل وحديث حسنه كثير من العلماء وصححه بعضهم حديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وقد تلقته الأمة بالقبول هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول وفيه لا تمس القرآن إلا وهو طاهر قال العلماء ما المراد بالطاهر هل الطاهرة الصغرى أم الطاهرة الكبرى المراد طهرة الإسلام ألا طهرت شيء إذن بين حدد مادم ما, ما في تحقيق إذن يبقى الأصل البراءة الأصلية الأصل البراءة الأصلية إذن هذه الحجة بقيت لهم لا دوحظت ثم نعلن إن شاء الله نخصص درس خاص في هذه المسألة أو دروس يعني بينت هذا السعد وفيه محاضر فيه محاضرتان يعني على الشريط قبل سجني بإذن الله عز وجل المهم نرجع ونقول قول الله عز وجل إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الفرض النوع الأول الفرض النوع الأول الفرض وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح قبل الفتح هل نسخ أم فيه الإباحة قيل إنه الواجب إذا نسخ يبقى فيه الاستحباب هذه قاعدة أيضا الواجب إذا نسخ يبقى فيه الاستحباب على القول بأن النبي عليه الصلاة في أول الأمر كان واجبا في حقه ماذا؟ أن يتوضأ لكل صلاة على هذا القول فيبقى بعد ذلك ماذا؟ إذا أرد أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة يبقى لاستحباب كذلك على القول بأن صيام, صيام عاشرة كان واجبا ثم نسخ برمضان فيبقى بعد ذلك ماذا؟ لاستحباب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر كيف كان؟ كان واجبا عن القول بأنه كان واجبا يبقى ماذا؟ الاستحباب قيام الليل كان واجبا وعلى القول بانه كان واجبا على النبي فقط يبقى بعد ذلك ماذا للاستحباب فلذلك هذه القاعده ذكرتها وفيها امثله كثيره يقولون بأن الواجب إذا نسخ ماذا يبقى يبقى فيه للاستحباب ومعلوم ان الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ ان الناسخ والمنسوخ العمل بالمنسوخ حلال جائز ولا حرام العمل بالمنسوخ حرام العمل بالمنسوخ حرام والعمل بالناسخ والعمل بالناسخ واجب ولكن الواجب إذا نسخ يبقى فيه ماذا؟ هذا للتقييد على القول بأن الناس العمل بالناسخ حرام لكن ما لم يكن واجبا ثم نسخ فأن ذاك ماذا يبقى فيه؟ يبقى فيه, يبقى فيه الاستحباب وسبحان الله قالها الإمام الشافعي ما أفلح سمين قط إلا أن يكون أبا ما أفلح وأنا الله مستعب المهم الشاهد عندنا وعندنا أدلة أخرى ايضا ما هي, ما هي الأدلة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول, من غلول طبعا يعني هذه فائدة لغوية هذه فائدة لغوية لا بأس أن نقف عندها وسجلوها لعلكم, لعلكم تستفدونها يعني يقال غلى في علماء يغل في المضارع والمصدر الغل المصدر الغل بكسر ماذا؟ بكسر الغين بكسر الغين لأن الغل هذا مصدر طبعا وهذا الغل الأصل في الاشتقاق المصادر عن الأفعال هذا خلاف كما سيعتنا إن شاء الله والصحيح ان الأصل الاشتقاق من؟ المصدر وكونه أي المصدر اصلا اللي هذين انتخب ولماذا ولاسم الفاعل كما يقول ابن مالك وهذا سياتيكم ان شاء الله في دورتي النحوي في دوره النحو نقول ماذا غل يغل الغل الغل بكسر ماذا بكسر الغين معناه ماذا الحقد والشحناء سجلها الحقد والشحناء غل واحد يعيد هذه القاعده الاولى غلى يغلو غلى يغلو بفتح الياء وكسر الغين غلى يغلو من الغل بكسر الغين إيش معناه؟ الحقد والشحن وغلى يغلو بضم الغين بضم الغل غلى يغلو اللي مدركش باش يسجل يسجل اللي يكتب منكم اللي يكتبه وبعدين يكتب من عنده غلّ يغلّ من ماذا؟ من الغلول من الغلول من الغلول و أغلّ و هكذا و أغلّ يغلّ و أغلّ من ماذا؟ من الشاي Yad الخيانة والسرقة من, ماذا؟ من الغليمة قبل القسمة قبل أنت قسمل الغليمة يقال هذا ماذا يقال له أغلى يغل والغلول الغلول بضم الغين غلى الغلول بضم الغين ما معنى أخذ الشيء أخذ الشيء يقال أخذ الشيء دسه في ماذا في متاعه دسه في متاعه ولذلك قال النبي والمراد به هنا إما الخيانة وإما المراد به مطلق الحرام في الحديث اذا ضبطتم من يقول الان غل يغل الغل من ماذا من الحقد من الحقد والشحناء وغل يغل من ماذا من الغلول وعغل يغل من الخيانه خيانه من ماذا الخيانه من الاخذ من الغنيمه قبل قبل لا تقسيمها. تقسيمها هذا الحديث من رواه؟ طبعا هذا الحديث رواه مسلم ورواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان وأنا أنصحكم إذا قرأتم صح البخاري وصح مسلم ومسلم الإمام أحمد والسنن أن تقرأوا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وإن كنت أرى أن همتكم إن شاء الله فاترة شوية ما أظنكم قد قرأتم هذه الكتب لكن إن شاء الله ينبغي أن تكون همتكم عالية هناك طلب يعني ان شاء الله سيقرأونها لأن صحيح بن خزيمة له تراجم تشبيه تراجم البخاري وكذا بن حبان لكن بن خزيمة شيخ بن حبان أكثر وأقوى يذكر تراجم رائع فوالله إذا قرأت ترجمته في ماذا في صحيحه تجد أنه قد فسر لك الحديث تفسيرا رائعا دون أن ترجع إلى, إلى الشراح فهو الذي يفسره وإذا كان العلماء قالوا تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد هذه مبالغة أو قالوا فقه البخاري يأخذ من تراجمه فوالله إن فقه ماذا فقه ابن خزيمة يأخذ من من أبوابه من أبوابه مثلا هذا الحديث وكذلك فقه ابن حبان في صحيحه للأسف صاحب ابن خزيمة لم يعثروا عليه كاملا وقد عثروا على أجزاء أربعة وهي التي عندنا أجزاء أربعة طبعا ابن خزيمه عنده ترجمه دائما في ترجمه يقول الباب لاحظوا ماذا قال في هذا الحديث ايش هو الحديث لا يقبل الله لا يق... لا ماذا حديث؟ ما هو لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول من غلول من غلول والآن اضبطها انت يعني انا بينت لك اما ان تقول يغل او اغل يغل او غل يغل إذن كيف تضبيطها؟ من الغلول قل من الغلول إذا فهمت هذا التقسيم الذي ذكرتك الثلاثي فمن الغلول فيقول ابن حازم اكتبوا ترجمة أو يقول باب ابن خزيم ابن خزيم عفوا ابن خزيم يقول باب ذكر الخبر لاحظوا ثم اكتبوا الترجمة وحاولوا أن تضعوا عليه الحديث باب ذكر. باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة والله هذا صحيح المخزيم ولا صحيح المحبان قرأتهم في زنزانة الانفرادية بسجن تنجا وكنت أحاول أن أحفظ كل تراجمية تقريبا عنده تراجم ما شاء الله أعجبك بتراجمي وكذلك في صح الج... في سنن الجامعة السنن الترميذي الجامع الترميذي والأفضل أن يقال له جامع الترميذي كما بيّن كثير من العلماء فيقول باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها هكذا يقول المفسر لللفظة المجملة سجل الترجمة وحاول أن تطبق عليه ماذا أن تطبق عليه الحديث أذكر باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملأة التي ذكرتها والدليل يقول هكذا والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضع نفى قبول الصلاة لغير المتوضع المحدث إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضع المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء الذي أحدث حدثا الذي قد أحدث حدثا نعم هذه التراجمين بغي تحفظ وهي التراجم إن شاء الله أنا قصد أن أقول لكم سجلوها ثم حاولوا ان تمعنوا فيه النظر وأن تنعموا فيه أقوى أن تنعموا فيه النظر في ماذا؟ وفي الحديث الذي ذكرنا ما أقوله والترجمة باب ذكري الخبر المفسري لللفظة المجملة التي ذكر ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضع الذي قد أحدث المحدث, المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا, لا كل قائم لا كل قائم إلى الصلاة لا كل قائم إلى الصلاة باقي الترجمة ما تكملت وإن كان محدثا حدثا يوجب الوضوء وإن كان محدثا وإن كان محدثا حدثا يوجب الوضوء طيب واحد منكم يقرأ الترجمة يقرأ الترجمة ويحاول أن يمعن فيه النظر ويتذكر ما قلنا بأنه قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون اقرا الترجمه الان باب ذكر ماذا الخبر المفسر, الخبر المفسر للجمله وللفظه التي نعم المجمله التي, التي ذكرت ازيد والدليل على ان النبي إن انما, نفى إنما نفى قبول, قبول الصلاه لغير المتوضئ المحدث الذي قد احدث حدثا يوجب الوضوء لا لكل قائم لا لم يجب على هذا على كل قائم الى الصلاه لا قائم كل قائم, قائم, قائم إلى الصلاه وإن كان محدثا حدثا, حدثاً يوجب الوضوء كان محدثا حدثا يوجب هذا من هذا من خزيمه بينما لو لو ذهرت إلى ترجمه ابن حبان ابن حبان له تراجم كثيره لان ابن حبان روى الحديث في مواضع من صحيح في مواضع من صحيح فيقول اترجم اكتب ترجمه يقول ابن حبان, ابن حبان رحمه الله تعالى باب نفي قبول الصلاه باب نفي قبول الصلاه باب نفي قبول الصلاه بغير وضوء باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر بذكر خبر مجمل غير مفصل غير مفسر بذكر خبر المجمل غير المفصل لاحظ قل الان قبولي بابنا في قبولي الصلاه بغير وضوء لماذا بذكر خبر مجمل غير مفصل وبوب الحديث ابوابا اخرى لهذا الحديث في صحيح يقول ايضا باب ذكر نفي قبول الصلاه بغير وضوء لمن احدث اكتبها. باب ذكر نفي قبول الصلاه بغير وضوء لمن احدث لمن احدث هذا ايضا جيد وطبعا في بعض الاحيان يقول باب ذكر نفي قبول الصدقه ذكر نفي الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول إذا كانت من الغلول فإذا هذه أحكام رائعة أحكام رائعة فهناك أبواب كثيرة وتعمت أن أقول لكم احفظوا هذه الأبواب ولأن هذه الأبواب سبحان الله إذا فهمت المعنى الباب يمكن أن تحفظه بسرعة وإذا كان الباب يأخذ أحكاما ويحمل أحكاما ينبغي أن يحفظ فينبغي أن يحفظ فوالله كنت أجتهد في حفظ الأبواب وأنا في زنزالة الانفرادية وكنت أنظر إلى الكتاب خشية أن يتم بسرعة يعني كان فيه متعة رائعة ما شاء الله متعة رائعة واستفدت منه استفادة قيمة طيبة وسبحان الله نقمة في حوصلتها نعمة نقمة في حوصلتها نعمة فلهذا سبحان الله ليس كل نقمة هي بلية إنما هي بلية ولكن فيها نعمة والبلاء ما أن يكون خير وهل في الخير شر وهل في الشر خير الجواب نعم وورد في الصائحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لا تقبلوا صلاة أحدكم وهذا لازل أدلة أدلة التي ذكرها الأحناف في ماذا وإنما نحن نفسرها ونتوسع فيها أدلة التي ذكرها الأحناف في القسم الأول الوضوء اللي هو الفرض ما شنه هو الدليل الثاني اللي قلنا من السنة طبعا شنه هو الدليل اللي قلنا شنه هو قوله, قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى أو لا تقبل صلاة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وقد سبق أن قلنا بأن الحدث اللي هو معنوي او غير معنوي ها معنوي أم حسي الحدث ما رأيكم هل حدث معنوي أم حسي أصحاب الغرفة الآن لا يستطيعون أن يتكلمون لأننا لم نعطي لهم مكبر الصوت ولكن أنتم ماذا تقول. الحدث حدث حسي ولا معنوي الجواب لا الجواب الحدث معنوي مثال ذلك وبالمثال يتضح المقال رأينا رجلين أحدهما محدث والآخر متوضع رأينا رجلين أحدهما محدث والآخر متوضع كيف نعرف ان هذا محدث وهذا متولد فلو كان هذا حسيا لعلمنا ان هذا متولد وهذا محدث وبما ان الحدث معنوي لم نستطع ان نفرق بين المحدث والمتولد فاذا الحدث كيف هو معنوي. حسي ولا معنوي فهمتم ولا يمكن ربما له ليس له معنوي ولا حسي بالنسبة لا ينطبق على الله معنوي ولا حسي ولكن نحن نقول الطهارة الحدث الحدث الحدث لكن مباشرة الأفعال هذا حسي لكن احنا نتكلم عن الحدث نتكلم عن الحدث هل هو حسي أم معنوي الجواب هو معنوي وتنبه لهذا إنما حبت أن أذكر هذه كالفائدة فقط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذا الحديث قلنا رواه الشيخان هذا رواه الشيخان وهناك حديث آخر رواه أبو داود والترملي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترملي وسنن أبي داود وسنن بن ماجه وفي صحيح, وفي صحيح الجامع بل وقال الترملي وهذا حديث حسن وصحيح ما هو الحديث مفتاح الصلاة 않는 تهور هو الشهد مفتاح الصلاة التهور هنا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما, يقول عليه وسلم إنما, أمرت إذا قمت إلى إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت والحديث من الذي رواه؟ رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النساء وصححه الألباني في الصحاح لأن الألباني عنده صحاح سنن وصححه أيضا في صحيح الجامع وقال أبو عيسى stuffedرملي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح وهذا كثير من علماء كانوا ينكرون هذه الكونية قال أبو عيسى يقول هل كان لعيسى من أب هل كان لعيسى من أب ولكن هذا جائز لا بس نحن لا نتكلم عن النبي عيسى عليه السلام عن النبي عيسى عليه السلام إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الوضوء الخمسة انا كنت أظن أننا سنمر عليها مرور الكرام ولكن هذا جهد, جهد المقيم ونتابع الدرس غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى وسنرى أصحاب الغرفة هل لهم أسئلة أم لا السلام عليكم تفضل هل لكم أسئلة؟ وَجَزَاكُمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَجَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا إن شاء الله تفضل الشيخ حسن عنده لعلّة درس في الثامنة طيب تفضل حتى نترك الفرصة لغيرنا نعم إذن لعلّة الأسئلة يعني أجوب أتينا عليها في الصباح إذن في هذا كفاية ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في بورما وفي سوريا والأسف وللأسف سوريا الآن كارثة والكل ساكت الكل ساكت الله المستعلى فسر لي ما هو الخفين <تصفيق> والعلماء يقول أن تسألوا واضحات من ماذا؟ لا هذا غلط من المفضيحة الناس يقولون تصير الواضحة من المفضيحة لأنه تصير من الفاضحة وليس من المفضيحة الناس يقولون من المفضيحة التنبى وايضا هذا من الأخطاء التي يقعوا فيها الناس الخف الخف يعني ما يسمى الآن كل الآن التساخين التساخين يسمي مثل تقشر لنا الآن لا يعني الخف ما يغطي به الإنسان رجله كالجوارب وغيره نعم يعني ينطبق عليهم يقول واش هما التقاشر ينطبق عليهم لأن المالكية لا يرون المس التساخين لأن المالكية اشترطوا شروط من هنا إلى خزيرة <تصفيق> من هنا إلى اسبانيا كلها شروط ما أنزل الله بها من صحة وطبعا بمأننا تكلمنا على الرخصة والعزيمة خذوا فائدة أخرى لها علاقة بماذا بالرخصة والعزيمة بمعنى السائر سألنا هذا السؤال خذوا فائدة أخرى ما هي؟ العزيمة هي التي تحتاج إلى شروط أما الرخصة لا تحتاج إلى شروط الرخصة لا تحتاج إلى شروط إلا ما ورد بها الدليل فإذا وضعنا شروطا كثيرة للرخصة هل تبقى رخصة أم تبقى عزيمة؟ عهيمة. تبقى عزيمة فالمالك يوضع للرخصة المسع على التساخين أو المسع على الخفين أو المسع على الخف أو المسع على الجرموق أو المس يعني كم وضعوا لها عشرات من الأسئلة قالوا أولا ينبغي أن يكون الجورب من الجلد وينبغي أن يضرب به مسافة المسافة التي تقطع في الصلاة ولا يتخرق وينبغي أن لا يكون مخرقا وينبغي لا يكون مخرقا ولما سئل سعد بن جبير فقال لهم وسعد بن مسيب أيضا قال ما كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة ثم قال له امسح عليهما ما تعلقت في رجلك ولذلك كثير من الفقايا يتركون المسح لماذا؟ بعضهم لكثرة الشروط وبعضهم رغبة عنها حتى قال الإبراهيم النخعي من ترك المسحة الخفيني رغبة فيه رغبة فيه ورغبة عنه فهو شيطان, فهو شيطان والصحيح هذه الشروط لا أسس له من الصحة شرطان فقط أو شرط واحد الشرط الأول والثاني يعتبره حكما وأسميه شرطا أن يدخلهما دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين أو على الطهر ولذلك قال بعض العلماء قال بعض العلماء هذا القول قد قيل وتجدونهم في كتب الفقه أنهم قالوا إذا, كان إذا كانت الرجل نظيفة وأدخل التساخين أو قلت قشر الآن التساخين عليها قبل أن يتوضى قال جائز المسح عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا ما فإني أدخلتهما ما قالش أدخلتهما على الطهارة قال أدخلتهما طهيرتين يعني الخفين طهيرتين طهيرتان فقالوا هذا أجازه بعض العلماء والصحيح لابد بد أن يكون على طهارة ثم يدخل ماذا؟ يدخل الخف الشرط الثاني أو قله قل حكم المسح على ماذا؟ المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر هذا أيضا على جهة الاستحمال وقد ورد الحديث أنه يمسح بدون تقييد بدون تقييد ولذلك حتى إن شيخ الإسلام نتيمية قال يمكن الجمع بين الأدلة إيش هو الجمع؟ قال إذا كان الرجل متعبا ولا يمكن أن ينزع الخف وقد فاتت مدته قال يمسح عليه بدون تقييد بدون تحديد هو مريض وبحيث إذا نزعه ربما يمرض أكثر فأكثر وبقي بالخف في سبعة أيام ويمسع عليه لا بأس طهارتك صحيحة وهذا عمر الخطاب لما سأل متى وأنت تمسعها الخوف قال منذ تسعة أيام في رواية قال منذ سبعة أيام قال أصبت السنة أصبت السنة ولذلك منوتين قال يمكن أن نجمع بين النصوص إذا كان في السفر ولا يمكن أن, ينزعه أن ينزعهما لماذا نظرا للخوف على نفسه أو كان في البيت ولكنه يخشى على نفسه ماذا الهلك هل قالوا هذا جائز هذا جائز اذا اما الشروط التي يذكرها الفقهاء فهي شروط لا اساس من الصحه ولا يمكن ان تكون رخصه انا ذاك فيمكن ان تكون ايش عزيمة. نعم كيف يستدل القائلون بوجوب الوضوء لمس المصحف باحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والمصحف المجمع الا في عهد الصحابه يوم وليله من ايه هناك النصوص كلها لا تصح ونحن تكلمنا على هذا يوم وليلة من أين, نبتدي إلى أين ننتهي يجوز الأخير هذه مسألة أخرى يعني فيها مسألة اجتهادية من العلماء من قال من وقت انتقاد الوضوء ومن العلماء من قال من وقت المسحي من وقت المسحي يبدأ من وقت المسحي هذا مسألة فيها كما قال الشيخ السلام المتيمية اتفاقهم حجة واختلافهم رحمة واسعة يجوز تأخير صلاة العشاء للضرورة شيخنا بارك الله فيك نعم يجوز وقد كان السلف يؤخرون الصلاة ولا سيما إذا كان لطلب العلم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده فتوى طويلة لما ذكر له أن الأمراء كانوا يؤخرون صلاة العشاء من أجل العلم قال لا بأس جائز نعم ولكن لا تكون عادة دائما لا تكون عادة دائما شيخنا شيخ هل طبعتم كتابكم ذاكرة السجن مكافح لا الكتاب فيه سبعة سبعة مجلبات ولا يمكن أن يطبع الآن ولا يمكن أن يطبع الآن نعم وسيطبع قريبا إن شاء الله ويبدأ ينزل إذا وجدنا من يقوم بتفريغه ينزل إن شاء الله بأجزاء على صفحة الخاصة الصفحة الرسمية هل يكون حجم الثقب في الجوارب هل يكون لا لا حتى كما قال سعيد بن جبير أو سعيد بن مسيب امسح عنهما أو عليهما ما تعلقت في رجلك ما تعلقت في رجلك حتى إذا بقي قل الإبهم فقط امسح عليهما. ما هي مشاريعكم العلمية <Unuh> <تصفيق> <تصفيق> هذه خليها بعدين ما هي مشاريع معكم ومع غيركم شيخنا جزاك الله وخيرا أريد أن أسأل هل في الخلع من رجعة هل في الخلع من الرجعه الصحيح نعم فيه رجعه الصحيح نعم فيه رجعه ولكن تحسب طلقه تحسب طلقة وليس, وليس عدتها كعده الطلاق على الراجح فيما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميده ابن القيم وبهذا افتي وبهذا افتي وناقل الفتوى يعتبر مفتيا كما يقول الشاطبي في الموافقه كما يقول الشاطبي في موافقه إذا اذا كان المراه وقع لها خلع اذا وقع خلع فنقول لها يعني طهاره واحده ان شاء الله تكفي نعم يقولون بالمسح ولو دليل من القران بقراءه غير حفص يا شيخ اقسام الوضوء هذه مساله اخرى هذه مساله الشيعة الشيعة يرون المسح مطلقا حتى على ماذا حتى على الجلد على الرجل وعد القراءه حتى القراءه الجمع بينها القراءه تفسرها السنه القراءه تفسرها السنه ولذلك قال عمر بن الخطاب خذوهم بالسنه فالسنه هي التي بينت لنا لأن المس على ان المسح الخف وليس على الرجل نعم يا شيخ أقسام عند الاحناف بعجاله بارك الله فيكم لا غدا ان شاء الله عندنا درس وسنتم الاقسام باذن الله عز وجل نعم يا يا شيخ اقسام الوضوء بعجاله اتفقتم انتم لا إن شاء الله غدا سنتابع اذا كانت حاملا يا شيخ اذا كانت حامل اذا كانت حاملا من اخو الله مختبي الله اه نعم اذا انضى الحمل وينسب الولد لابي طبعا ارجلكم بالفتح ارجلكم بالفتح عند الشيع عند الشيعة وارجلكم قل ارجلكم قل ارجلكم عند الشيعاب بالكسر وليس بالفتح بالكسر وليس بالفتح ااا قالت الله فيك فيما يجري قولك بارك الله فيك فيما يجري لامريكا جراء الاعصار سبح الله عز وجل ان يزيدها اعصارا على اعصار هذا طير ابابيل هذا هو الطير الابابيل الذي كنا ندعو ونحن في القنوت نقول اللهم صلت عليها طيرا ابابيل اللهم صلت عليها علي جندا من جنودك وجنود الله كثيرة وما يعلم جنود ربك الا هو. إن لله جنودا من عسل كما قال عمرو العاص واحد كان يؤذي وكان طاغيا وكان وكان ولما بلغه أرسل بعضهم عطاه السم في العسل فمات فقال قتل قال إن لله جنودا من عسل وما يعلم جنود ربك إله فنسأل الله أن يزيدها وأن يدمرها وأن يجعلها ومعداتها غنيمة للمسلمين يا رب العالمي فجميع الكوارث التي تقع الآن هي بسبب غطرصة سياسة الأمريكية او هبال العصر اللي هو الطائش الراحل قبحه الله ولعنه الله بوش نعم شيخانل سمحتم أن تفضل في مسألة بالفتح أرجو لكم يعني مسألة الغسل وبالكسر مسألة المسح ولكن السنة بيّنت المسح على الخف وليس على الرجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل نظم القواعد التي ندرس من تأليفكم؟ نعم المنظومة عند بعض الإخوة هنا وسنكلفه بإنزالها في صفحتي عندك المنظومة انزلها في صفحتي هل نظم القواعد نعم سميناها شوارد الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس أحبك في الله يا شيخنا الحدوشي رب يحفظك أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه شوارد الأنس نعم هذا هو ما بال أحدهم ينصح بعدم الشماتة فيهم يا أخي خليك من أحدهم أنا أتكلم الآن عن نفسي انا أقول بأننا نحن نريد للشعب الأمريكي, الأمريكي أن يدخل في الإسلام وندعو له بالهداية نعم ندعو له بالهداية ولكن ومع ذلك الذي يقع لهم نقول لهم جربوا ولو شيئا قليلا من البكاء نحن نرى ابناء المسلمين يبكون ويشردون وما يقع الآن في سوريا إنما بمباركة أمريكا وما يقع في في فلسطين في غزه إنما هي بمباركة أمريكا وما يقع في أفغانستان إنما هي بمباركة أمريكا وما يقع في العراق انما هي بمباركه امريكا وما يقع في السودان انما هي بمباركه امريكا وما يقع في مالي انما هي بمباركه امريكا وما يقع ايضا في ماذا في بورما إنما هي بمباركة أمريكا اللهم دمر أمريكا اللهم حطم أمريكا اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف اللهم احرقهم بنارك اللهم جمد الدم في عناقهم اللهم دك الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الرحيم ولعل دعاء الإخوة المجاهدين والإخوة المأسورين الله عز وجل يستجب لهم هناك بعض الإدعاء يقولون غضب صح صحيح غضب الله عز وجل وليس الطبيعة نعم هل أتمنتم شيخنا كتاب كيف تصير عالما؟ هذا كتاب كبير هذا كتاب كبير ان شاء الله سنطبعه وقد طبعه بعض الإخوة يعني ولسيما في تونس خرج في أربع مجلدات الآن يعني طبعه النسخة الأولى لكن الآن في أربع مجلدات وهو عندي هنا خرج لي أربع النسخ أربع مجلدات يعني كله في ماذا؟ في الطلب وفي هذا المجلد الأول لا هذا كيف تفهم عقيدا؟ هذه المجلد الثالث والمجلد الرابع باقي اخر والمجلد الثاني هناك مجلد آخر مجلد آخر, اخر يعني مثل هذا مجلد مثل هذا, هذا هذه, هذة, هذة اربع مجلدات هذه اربع مجلدات وسيقع هكذا ان شاء الله ها كيف تصير عالما ومحدثا في زمن النت وهو مطبوع يعني بي بي بخط دقيق باذن الله عز وجل يا شيخ هل سبق وطبعتم كتاب كيف تفهم عقيدتك؟ نعم أعطيني نسخة من وسئة هيرة طبعته بالمغرب وطبعته أيضا بدار الكتب العلمية وطبع الآن في ماذا؟ طبع في 500 صفحة آه آه هذا المجلم نعم كما طبعنا أيضا من خارج داخل السجن يعني هذا مجموعة الرسائل لعلكم رأيتموه في أهم المسائل وطبعنا أيضا دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح كما طبعنا شفاء التبريح من داء التجريح كما طبعنا قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية هذه أيضا هذا أيضا طبعنا اول ما طبعنا نشر العبير في منظومة قواعد هذا هذا مجلد طبعنا هذا أيضا إمداد السقاه بدلوي الرواح هذه هذه الكمية الذي ترون كلها طبعت ونحن في السجن وكان في خير إن شاء الله طبعات جميلة بإذن الله عز وجل كما تقول هي <تصفيق> لعلك رأيتها ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيكم وأن يكثر فوائدكم شيخنا من وصل إلى المصلى يوم العيد مع انتهاء الصلاة هل يصلي؟ هذا مسألة خلافية والصحيح أنه يصلي ركعتين كنتم قد شرحتم الأجرومية وسميتموها بالدورة الثانية في أكثر من 60 شريطا 63 شريط المتوسطين فلم تعودون في الشرح من جديد فلما في الشرح من هذه, طريقة أخرى، هذه طريقة أخرى لأن كل طريقة تتنوع يا شيخ أنا بدأت معكم اليوم القواعد الفقهية هل يمكن المتابعة معكم؟ من الذي يمنعك؟ يعني مرحبا شيخنا كتبكم لما هي نادرة في المغرب لا هي موجودة إذا كنت في الرباط هي موجودة بالكثرة ولسيما في دار الأمان, دار الأمان وأنا أسميها دار الحرب بالغلاء الفاحش عندهم وسمي الحب فعندما هناك كتبي كلها موجوده وموجوده ايضا حتى في الدار البيضاء وفيما ذكرنا كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول هل لكم